وَإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.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 لِيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْهِبَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 وَلَكُمْ فَذُوقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فَقَد بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى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 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَفْرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 تالله يصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 قُمْ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أليم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْقِمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَا تَهَاوَى يُغْفَرُ لَهُم مَّا أَقَدَ سَلَف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السّنَةُ الأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 وَقَالَ إِ بَر مِنكُمْ إِن أَرَ مَا ل تَرَوونَ إِ أَخَافُ اللَّهَا وَلَّ شَديدُ الععِقَ إذ يَقُول الْمُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلُوبِهِم رَدٌُ غََّّهَا أُولاد 119. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 110. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قدَدمَتْ أَذ قُم وَأََّ اللهَّه لَْسَ بِضََّامِ للِعَبيد كَدَأ بِآالِكِ الرَعونَ والَّذينَ مِ قَبللِهِم كَفَموا بآياتِ اللهَّهِ فَأخوذَهُم اللَّهُ, الله بِذُنوا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 que d'a'b'àl Firaun والذien min qablihim kذbò b'áyàt رbihim f'ahlec'naهم b'ithnubihim w'agroqna à l'à Firaun wakulun kanu ظالمin in اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَوْتٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَبَقَّى فَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فشرد بهم مِنْ خَوْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ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 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 117. 118. 119. 119. 111. 111. 112. 112. 111. 112. 111. 112. 113. 113. هم صابرون يغلبهم 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان حفف الله عن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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أثرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب 117. ومن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 118. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا 119. واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آووا ونصروا هَكَ بَاعَ بَعْضُهُمْ أَهْلِيَاءَ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا